يا اهله الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهًا مهدوا واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن اتبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يعطي احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم